بسم الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه الى يوم الدين اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل لاحد فيه شيئا ارزقنا صدق النية وإخلاص العمل اللهم بلغنا مما يرضيك امنا لنا وخذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تصلت علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل الجنة مآبنا واجعل الفردوس الاعلى مستقرنا ارزقنا صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين ايها الاخوه الاحباب بعد أن عاش الناس احداث الجمع الله تعالى يقول يوم الجمع لا ريب فيه وهو فعلا يوم الجمع ويوم يقوم الناس لرب العالمين وبعد أن أدرك الناس تفاهه الدنيا مقارنة بأمر الآخرة وبعد أن عاشوا ظروفا في الحشر صعبه وبعد أن بقوا مئات السنين دون أي إجراء لا ينظر إليهم أحد لا يكلمهم لا يحاسبهم والشمس قريبة من رؤوسهم والعرق يلجمهم والعطش شديد فإن الله سبحانه وتعالى يأذن برحمات خاصة لأهل الإيمان لأن أهل الإيمان في الدنيا كان الناس يتنعمون بالحرام وبالحلال وأهل الإيمان صابرون ملتزمون بالحلال والله تعالى يذكر أن الملائكه تكافئ اهل الايمان بالصبر يقول سلام عليكم بما صبرتم لذلك ذكر العلماء أن من اعلى مراتب الصبر ليس الصبر على المصيبه وانما الصبر الصبر عن المعصية تكون المعصيه قريبه شباك لو فتحته سترى امورا ولكنك تمتنع عن فتح الشباك لترى زرار زر اذا ضغطت عليه خرجت الشياطين تلعب امامك ولكنك تصمم الا تضغط عليه لكي تجعل بينك وبين المعصية حجابا فكما أن هذا الصبر كان ديدا وعقيده المؤمن في الدنيا فإن الله يوم يسوق اليه رحمات خاصة به هذه الرحمات تبع الموقف الذي هو فيه يعني الناس عطشه فالله تعالى يجعل حوضا هذا الحوض حوله حراس هأُلاقي الحراس يسمحون لقوم يدخلون وقوم لا ويذودون الباقي عن الحوض هذا الحوض فيه شراب هنيء من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ أبدا بعد ذلك هذا الحوض لو أن الله قال لك أنت مسلم تفضل اشرب منه لكانت مكرمة كبيرة لكن الله تعالى يجعل المكرمة أن الذي يسقيك من هذا الحوض هو النبي عليه الصلاة والسلام يسقيك بيده حوض عليه كؤوس وأكواب بعدد نجوم السماء النبي عليه الصلاه والسلام يسقي بيده المؤمنين وما تقدرش تقول له لا العفو والله يا رسول الله يعني أنا اشرب ما يصحش وانما هي شربه هنيئه يكرمك الله تبارك وتعالى بسببها ويجعلها من يد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشربه ليست من يد النبي عليه الصلاه والسلام فقط بل قال بعض المفسرين إن قول الله تعالى أشار إلى هذه الايه وسقاهم ربهم شرابا طهورا شرابا طهورا فتجد أن النبي عليه الصلاه والسلام لما حتى أحد الصحابه ساله يا رسول الله يوم القيامه هتبقى زحمه الموقف هيبقى مزدحم اين اجدك فقال لن تخطئني في موضع من ثلاثة مواضع من ضمنها عند الحوض أنه واقف يسقي المسلمين وهو صلى الله عليه وسلم وهو من كان يسقيهم في الدنيا بما يرويهم من شرع الله عز وجل يوم القيامة يقف على الحوض يسقيهم من عطش يوم القيامه فلا يشعرون باي عطش وهنا قبل أن أذكر لكم بقيه الرحمات التي قد تطرأ على المسلمين يوم القيامة الحقيقه أريد أن أقف أمام موقف في منتهى الخطورة سيقع في هذه اللحظه بعض المسلمين تجدون ان هناك حوضا وانهم عطشى ويريدون ان يشربوا وانهم من امه محمد صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يتوجهوا الى الحوض والنبي يسقي امته صلى الله عليه وسلم فيتوجهون الى الحوض فإذا بارض المحشر تنشق عن ملائكه غلاظ شداد الواحد منهم بيده مطرقه مطرقه لو اجتمع اهل الارض على ان يحملوها ما استطاعوا واذا بالملائكه تضرب بهذه المطرقه اصنافا من امه محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين وتصرفهم ذات الشمال خلي بالك انا وانت من أمة محمد ومن المسلمين احنا مش بنتكلم عن قصه عن روايه احنا خايفين على نفسنا حقيقه اصناف من أمة محمد يضربون ويصرفون ويمنعون من ان يشربوا من الحوض الذي يسقي به النبي صلى الله عليه وسلم امته فالنبي عليه الصلاة والسلام يترك السقاية خلاص مش وقت السقايه بقى الان يتركوا السقايه وينشغلوا يقول امتي اتركوا امتي انتوا بتعملوا فيهم كده ليه ده محمد واحمد ومصطفى وعلي وحسن دول الموحدين المسلمين فالملائكه يقولون كلمه خطيره انا عايزكم تعرفوا لانه لازم نقيس انفسنا عليها يمكن انا وانت اللهم لا تجعلنا هؤلاء يا رب العالمين يمكن وانت اللي كده فنلحق نفسنا يقولون يا رسول الله انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك انت ما تعرفش عملوا ايه بعد ما خلصت بعد ما تركتهم اكمل الله لهم الدين اتم الله عليهم النعمه اتم الله لهم شرعه قال الله تعالى اليوم ياس الذين كفروا من دينكم اصبح الحرام حراما والحلال حلالا فبمجرد ان توفيته وتركتهم غيروا وبدلوا رجع الحرام حلال مش انت سبتهم والخمره حرمتها عليهم لا رجعوا يتاجروا فيها وفتحوا متاجر وبقت أجود المشروبات الروحيه والكحوليه في محلات كذا ألم تحرم عليهم العري لا دباوا ينزعون عن النساء ملابسهن ويودوهم في مسابقات ملكات الجمال لابسين مايوهاتها ملابس البحر ألم تحرم عليهم الربا لا فتحوا بنوك جعلوها تتعامل بالربا ويقولوا تعالوا الى اعلى فائده بنكيه ألم تتم لهم الدين غيروا كل ده؟ ألم تترك النساء محجبات؟ لا، بقت الشعور منطلقه والصدور عاريه والارجل وا, وا وا وا تركتهم وهم يصلون لدرجة أنه لا احد يترك الصلاة في المسجد وقت الصلاة في وقت صلاة الجمعة الطرقات ممتلئه لا تدري كيف غيروا بعدك، انت ما تعرفش حصل ايه بعد ما اموت فتجيبه الملائكه انك لا تدري ماذا احدث بعدك يقول النبي النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقول فاقول ما قاله العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد انتم تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ده مين بيقول كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن اصناف من امته وفي بعض الروايات يقول سحقا لهم سحقا لهم ما هو طبعا هو في حد كان يتصور بعد في حد يتصور لو الرسول عليه الصلاه والسلام بعث الان وان راى المسلمين بهذه الصوره ان يرى ان هؤلاء هم المسلمون الذين تركهم وأتم الله لهم الدين واكمل عليهم النعمه ترجع الخمر حرام والربا حرام والزنا مباح حتى بالقوانين اي شاب فوق 18 سنه وفتاه فوق 18 سنه يقعوا في الزنا ما مش متزوجين مفيش مشكله بالنسبه لهم وحتى لو الولد متزوج مش ممنوع لكن لا يكون ذلك في, في بيت الزوجية من يتصور ان المسلمين كان امرهم سيقولوا الى هذا من كان يتصور ان المسلمين اللي كانوا يعيشوا 20 و30 و40 و, و, و, و لا يرون لا يرون شعر من راس امراه لانه نساء محجبات الا ان تكون زوجته او اخته او امه يصل الى يقارن بين بين النساء على المسارح عشان يعطي درجه من أجمل شعر ومن أجمل جسد من كان يتصور بداية جديدة لمستقبل أفضل الثانية التي يسوقها الله تعالى للخلق في هذا الموقف انا قلت لكم ان الشمس بتفضل تقترب حتى تقترب من رأس الخلق لدرجه انهم يضغطون رؤوسهم في بين كتفيهم من اقتراب الشمس منهم ويظل العرق يلجمهم فيرسل الله رحمة لاهل الايمان اسمها ايه اسمها ظل خاص تلاقي واحد يرسل الله له ظلا زي جهاز انا عايز اقول زي جهاز التكييف الجميل في اليوم شديد الحرارة ربيع مين دول هم نفس اللي ذكرتهم لحضراتكم في اللقاء الماضي اللي هو مساله الاعمال الصالحه سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله اول واحد منهم إمام عادل حاكم عادل عجوبه ما حصلتش نادره نادره اليوم لكنها عند المسلمين الصادقين الذين كانوا يخشون الله كانوا اهل عداله امام عادل فيرسل الله إلى هذا الحاكم الذي كان عادلا يرسل اليه ظلا فإذا كانه لا شمس فوقه تحرقه ولا تهيجه الله ده انت قلت لنا إن الحوض يشرب منه من لم يبدل شرع الله اه وقلت لنا الظل كمان يظل من لم يبدل شرع الله عشان تعرفوا ان اقامه شرع الله هو هي ظل يوم القيامة وهي ريه يوم القيامة احنا هندلس على دين الله ده المساله واضحه ري يوم القيامة من الحوض اقامه شرع الله وظل يوم القيامة على الحوض وظل يوم القيامة تحت ظل الله اولهم إمام عاد وفيهم شاب شاب تعرضت له مش فتاه ليل مش فتاه في الشارع مش واحده منزله اعلان في الجرايد مش واحده واقفه على النصية مش واحده تقف لتصطاد السيارات لا امرأة ذات منصب وجمال الحديث يقول كذا هكذا إنسان عندها منصب وعندها جمال وعندها مال ويسعى إليها وهيأت نفسها له فقال إني أخاف الله رب العالمين حتى لو تحولت إلى نقمة عليه وادخلته السجن يقول رب السجن احب إلي مما يدعونني اليه كما فعل يوسف ومن ضمنهم رجل قلبه معلق بالمساجد يجي وقت الصلاه يحس ان قلبه بيرفرف يريد أن يدخل إلى المسجد ويقول الله أكبر ادي اصناف من البشر وغيرهم غيرهم موجود وارد في الحديث رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه وهكذا اذا هذه هذا الصنف الذي يسر الله له الظل صنف يستحق هذه الرحمه صنف ثالث رحمه ثالثه من رحمات الله واجتهدوا أيها الاخوه المسلمون ليجتهد كل واحد ان يكون من الصنف اللي ياخذ هذه الرحمات لان هذه الرحمات ستاتي جوائز يوم القيامه تلاقي ظل اكف فوقك حوض وشراب معك الصنف الثالث من الرحمات صنف مهم جدا انا قلت انه في مرحله من مراحل القيامة فيها ظلمه ظلمه الناس مش شايفه حاجه يقعوا تحت الاقدام فيرسل الله تعالى عبره عبر المحشر جائزة للانسان يقول له تفضل ايه ده فيفاجئ بان يديه صارت نورا ينير له يقول تعالى يسعى نورهم بين أيديهم وبايمنهم بشراكم اليوم جنات ويقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فيبقى الناس كلها في ظلمه وهو ماشي في حالة نور هو والنبي عليه الصلاه والسلام لانه الحديث يقول هكذا الحديث يقول عن الـ الـ عن النبي والمؤمنين معه والذين امنوا معه يسعى نورهم بين ايديهم وبايمنهم فيبقى الناس تعبانه يا ولدا والمؤمنون يأتيهم نور ينير وظل يظل وشراب يزيل الظمى يزيل الظما اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين ولا تحرمنا من ذلك برحمتك يا كريم يا رب العالمين واغفر لنا ما أنت به اعلم اللهم اننا نلجؤ اليك ونضرح إليك يا رب العالمين لا بذنوبنا ولا باعمالنا نحن ضعفاء لكن برحمتك برحمتك فإن املنا في رحمتك أعظم من ثقتنا في اعمالنا نعلم ذنوبنا ونقر بها وانت الجواد الكريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لهذا يرسل الله هذا النور نور هذا الظل هذا وتجد ان المسلم يرسل اليه شيء رابع مهم جدا وهو الطمانينه الطمانينه يقول ان اهل الايمان يمكثون على كثبان من المسك عارف لما تروح جنينه حديقه فيها ربوه عليها شويه ورد و ورا ياحين وروائح طيبه والناس يقعدوا عليها كده وتبقى بتحسدهم وتقول لما يقوموا الناس دول اروح اقعد معاهم شو مكانهم شويه انا واصحابي فيجعل الله لهم كثبانا بل بالعكس والله انا هقول لكم على حاجه غير الكثبان كثبان يجلسون عليها في أطراف الموقف لغايه ما الناس دي تبقى تخلص لحد ما كل الناس يبقوا يخلصوا ونبقى نشوف الحكايه ايه يضلون يتسامرون فيمر عليهم الموقف كزمن صلاه مكتوبه وهم في حاله سعاده بما يرون يقول تعالى يقول الله الله هو الذي يقول يقول لا يحزنهم الفزع الاكبر ولا بيحسوا ان في مشكلة من دول مين ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وانت ان شاء الله انت كمان ان شاء الله من هؤلاء وانا يا رب العالمين وابي وامي والمسلمين يا ذا الجلال والاكرام لا يحزنه الفزع الاكبر لا يشعرون باي مشكلة اطلاقا ولا يشعرون بطول وقت وانما يشعرون بسعاده بالغه بامان الامر الخامس الذي يرسله الله تعالى من الرحمات إلى المؤمنين في هذا الجو العاصف الملابس انا ذكرت ذلك في اللقاء الماضي الناس يحشرون عراه فأول الموقف كان مساله صعبه انما ده انت الناس مئات السنين بدون اجراء وبعضهم ماشي على وشه كما قلت لك يحشرون على وجوههم وبعضهم وجوههم سخطت واستدارت في ادبارهم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها على الدبر صوره مقززه فظيعه صعبه فالله تعالى يرسل لاهل الإيمان حله يلبسونه فبعد أن كان كل الناس عرا ستفاجئ بان اهل الايمان وحدهم صاروا اخر اناقه ليه ليه لأنه في الدنيا كان يقول لهم خذوا زينتكم عند كل مسجد فيروحوا يسترون العوره عند كل صلاه يسترون العوره ما كانش بيلبس مايوه في كذا ما كانش بتخرج بالشكل الفلاني فلما فعلوا ذلك الله تعالى جعل لهم خذوا زينتكم عند كل مسجد جعل لهم حلة يلبسونه اقيموا وجوهكم عند كل مسجد فكانوا يعتبرون أن توليه وجوههم الى جهه القبلة حينئذ مهم كنت في مره راكب طياره في ناس كتير فاكره ان في الطياره هو مش مكلف يتوجه للقبلة في الصلاة وما بتفهمش جابوا ده منين هم الظاهر بيقروها في ميكي وسمير ما بيقروهاش في في كتب الفقه فرحت الى المكان اللي بيبقى متسع في وسط الطائره ويعني عرفت مساله سهله كل المضيفين والطيار وغيره عارفين وجهه الطائره ده بالملي احنا فين دلوقتي كذا يبقى القبله كذا فصليت فسالني احد واحد من في الطائرة يعني ما الذي جعلك تتوجه هذه او يعني تنظر هذه الزاويه العجيبه فقلت له هذه زاويه ربط الله قلوبنا كمسلمين بها في أي مكان قال وما هي قلت هي الكعبة قال و و ولماذا ربط الله الناس بها قلت لأن الناس زي جهاز الإرسال لو انت في الهند وانا في السويد وهذا في السنغال وهذا في كذا وهذا في كذا فانه الشيء المت... ال... الذي نتشابه فيه هو اننا كانما نلتقط من محطة إرسال واحدة تمشي فوق اسطح المنازل تلاقي ال... الدش طبق كله متوجه وجهه كانهم يصلون صفوفا إلى محطة الإرسال صح ولا لا تلاقي كده اطباق التلقي تتوجه و... والمكان الذي ياخذون منه هو محطة الإرسال القمر طب قبل لو ان في دش واحد منهم طبق واحد اتجه غير وجهه لن يلتقط الإرسال فالمسلمين يعرفون انهم موصولون بمكان الوحي فلما فعلوا ذلك أكرم الله تعالى وجوههم ولذلك من الرحمات بقى مش انا كنت ذكرت لكم شكل الناس في البعث تعال شوف المسلمين شكلهم ايه وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مسفره منوره عارف يعني ايه منور واحد وجهه منور مسفره مستبشر ضاحكه مستبشره وجوه الناظره الى ربها ناظره وجوه الناعمه لسعيها راضيه وجوه مكرمه وجوه مبيضه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وجوه مكرمه يبقى اذا وانا الحقيقه لن أخذ وقتا اطول من هذا في في انا بس حبيت اقضي حضراتكم لمحات انما انا لو حبيت اقول لكم كرامات أهل الإيمان في اليوم الاخر فيا في رب نكون منهم يا رب نتعلق بهذا ظل لهم ماء لهم لبس لهم كرامة لوجوههم الملائكه حولهم النبي يسقيهم بيده الملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم كرامات كرامات كثيره ويبقى اهل الكفر مهانون واهل الايمان مكرمون اخطاوا فافنجعل المسلمين كالمجرمين بالله افنجعل المسلمين كالمجرمين يا اخوه نسال الله سبحانه ان يجعلنا من المسلمين المكرمين اهل الإيمان والطاعه الذين لا يتدنسون بالمعاصي ويذهبون الى الله عز وجل اطهارا ابرارا ينخلعون من ذنوبهم ويتوبون منها ليكونوا مع النبي مع الصديق مع الفاروق مع الشهيد ليكونوا أهل كرامة الله ليسقيهم النبي وليسقيهم ربهم شرابا طهورا اللهم امين اللهم آمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد خلق الله أجمعين وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان إلى يوم الدين وإلى لقاء قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته